ل آ ن ا ل ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ه ل ا ج د ل ا مسجد ل مسجد ل ا ن ه ل ا ن ه م س لانهن م س لانهن م س ا ن س ج ل و ن ق ا ل ق ا ئ ل م ن ه م إ ن ي ك ا ن ل ي ق ر ي ن ي ق و ل أ ن ن ك ل م ن ا ل م ص د ق ي ن أ َ إ ِ ذ قال هل انتم ُ ا مطلعون َ قال ََ هل َْ أ انتم ُ مطلعون ََُّ فاطلع ََََّ فراه ََُ في ِ سواء ََ الجحيم َِِْ قال ََ تالله ََِّ إ ان كدت َ لتردين ََُِْ ولولا ن ع م ة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن, بميتين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون, لمثل هذا فليعمل العاملون.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 لإلى انهم م ر ج ع لإلى الفوا ج ح ي م إنهم أ ل اباءهم ضالين فهم على آ ث ا ر ه م يهرعون ولقد ضل قبلهم أ ك ث ر ا ل أ و ل ي ن ولقد أ ر س ل ن ا فيهم منذرين فانظروا كيف ك ا ن ع ا ق ب ة المبارك الجزء ا ل ا خ ل ص ي ن